122. والليل إذا عسعس 123. والصبح إذا تنفس 124. إنه لقول رسول كريم 125. ذي قوة عند ذي العرش مكين 126. بطاع ثم أمين 127. وما صاحبكم 122. وما هو بقول شيطان الرجيم 123. فأين تذهبون 124. إنه إلا ذكر للعالمين 125. لمن شاء منكم أن يستقيم 126. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين